يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَمَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَنِعْمَ الْمَشَارِقُ وَقَدَّرَ فِي السَّمَاوَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَنَّا لَهُم عَلَى مَوْتِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِمَّنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتُ الْجِنِّ أَللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ